يا حسن عوني والله ما خلتيني أقل كي ما نشوفاكش نبغي نجل تيراص اللي عندي أبن عمي قاع الناس بي تستغل حسبيني بديت نهبل كي نهضر عليك وحدي ما تروحيش ما تخليني اكل كبدات Hålla mig med كنبغيك عمري حتّى الما فانديمون ما نعرف كاع شي يسرى جامع ليك لي بدلوني نشق فيك نقولها انرتو الموت ما ترومبلاصيك حتى من لا باقي يعنونني مانيش لجور اللي يعشق ويدور ديري دي دي i till elever och كني يا اختي مارانيش كالي قلبي بهندر وحده اخرى مورك سيرتو نتي القلب بغاك سي لا بريتي الى بغالي يا ربي يخليني غير معاك حتى لين متحدنك جامك توي مزيد عفوا انا قلت لك وانتيا har du ditt نقعد نبغيك عمري حتّى ما نندمون ما نعرف قاش شي صرا جمعنيك لي يبدلوني ن فيك نقولها انا يالتو الموت ما ترومبلاصيك حتى مرة لبغا قاع يغنوني مانيش نجوم اللي عاشق وينو دي, دي, دي كي ما درتك موضمور يا المخلوقات عاشق بيك أميني لما نقعد كي تخليني وانا حاجة بلا بيك ما تجيني طعاسيني انا الكذب كدك خاطيني انا بتيجة بعينيك شبتيني نهبل سيد النهار دخطيني